فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى مَا أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يَا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وَونَ بوكُم بالالشرِ والخَي فتننة وَإلينا تُرجعون وَإذا رآك الذيين كفرءاتخذونك إلا حزوًا هذا الذي يذكرهتَك هذا الذي يذكر هتَكمم وَهُ بذِك الرحمنهم كافِرون.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 أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا لَهُ فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سَبَقَتْ لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نرق السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في الرطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحدث بظلم نذقه من عذاب اليم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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَِنًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُنُوبُهُمْ على عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا مِنْهَا وأطعموا القانع والمعتر كَذَلِكَ سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أأَرْرسَنَّ مِن قَبنِكَ مِر الرَّسول وَلا نَبين إِلاا إ تمََّ أَلقَ الشَّيطانُ فيِي أُمِييَتِهِ فَيَنسَخُ الله مَا يُْقِ الشَّيطانثُم يُحكم الله آياتِهِ واللهُ عَليم حَكِيم. لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ إنِ الله لَذ الذينَ آمنوا إلى الصاطٍ مستتَقيِيم وَل يَزَال الذيين كَفرَوا في مِرَةٍ مِه حتى تأتهُم الساع حتى تَأتهُم الساتُ مْوتَةً أَ يأتهمم عذاب يَوْمِ عقييم المُنك يَوومَائِد للله يَحقوبَهُ فَّذينَ آمنوا عملِل الصَّانحاتِ فيِي جَّةٍ النَّعم.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 لكُّ لأَُّة جَعَ مَن سَكَنهُم ناسِكُوه فَلاَا ينازِعك فيِي الأم وَودُ إى رَبِكَ إك لعَهُ دَم مُسْتَقم وَإِن جَدَل كَفَقُلِ الله علمُ بِماَا تَعملون الله يَحكمُ ب بيننَكُمْ يَوْومَ قِيامَةِ فيِي مَا كُُم فِيهِ تَخَْلِفُون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يَسْطُونَ بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 الله يَصْطَفِي منِنَ الملائكَة رسُنَ وَمِنَ الناسَّاسِ إنِ اللهه سَمعُ بَصيد يَعلم ماَا بَن أيديهِم وَما خلَفَهُم وَإِلَى الله تُرجع الأمور ياأَّهَا الذيينَ آمنُ رركع وَسْجد وَعبُدوا رَبَّكُمْ وَفعَلُ الخَيْرَ لعََّكُمْ تُفِحون.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 فنعم المولا ونعم النصير